هيا هيا يا فالح لقد أذنا للمغرب حان موعد الإفطار هيا <تصفيق> يا له من طعام لذيذ حنا رسلك في الأكل يا فالح ولا تكثر منه حتى لا تصاب بالكسل أو التخمة وحتى تستطيع الوقوف لصلاة التراويح هل هذا يوافق الصيام هل هذا هو ما جاء من أجله شهر رمضان كأننا ننتقم من ستة عشرة ساعة صيام فإذا جاءت تلك اللحظات يعني جمعنا كل أنواع الأصناف والألوان والمشروبات والأطعمة وهجمنا عليها هجوم الكاسر الله تبارك وتعالى ذم الإصراف والمصرفين وذم التبذير والمبذرين <تصفيق> المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا والإصراف كذلك محرم والله جل وعلا لا يحب المسرفين والمؤمن وسط بلا إفراط ولا تفريط سؤال يعني أتمنى حقيقة نجيب عليه بصراحة كم صنف من أصناف الطعام كان أمامنا أثناء جلوسنا قبل قليل على مائة الإفطار ومائة العشاء كم صنف بودي بس كل واحد منكم الآن يحاول أن يتذكر الأصناف أنا على يقين أنكم لن تستطيعوا تذكر الأصناف من كثرتها سبحان الله عجيب يعني إلى هذا الحد الإسراف في الأكل وبالأخص في رمضان الذي هو شهر الصيام بإمكاننا أن نأكل وأن نشرب كما وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم كنوا واشربوا والبسوا وتصدقوا بدون إصراف ولا نخيلة هكذا هو التوجيه النبي قال لا تأكلوا ولا تشربوا. لكن هل تصدقون من الذي يحدث اليوم؟ يعني أنا متصور الآن وأنتم جالسون تسمعون هذا الكلام الكثير منكم ربما يود الآن أن يذهب لصنة التراويح لكنه لا يستطيع خراص الرجال ملأ الكرش وجالس الآن ما يستطيع تحرك ما يستطيع حتى لو ذهب حتى لو نجحنا في يعني مجاهدة في النفس والذهاب صارت التراويح سنجد بصراحة أننا لا نستطيع القيام وإن استطعنا القيام جسديا لا نستطيع حقيقة أن نستطيع القيام روحيا فنعيش بلدة القيام يقول يحيى بن معاد من شبع من الطعام عجز عن القيام ويقول سوفيان التولي إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل يقول للنون تجوع بالنهار وقم بالأسحار ترى عجبا من الملك الجبار والله يا أخي كل يسيرا وسترى عجب في صلاة التراويح وأثرها وروحانيتها عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأختم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمر الهلال والهلالان وربما الثلاثة ولم يوقد في بيته نار نحن بعمس الحاجة إلى أن نراجع أنفسنا قليلا يرت كل السنه رمضان هلال يبن في كل مكان